ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القوْل للذين أحسنوا منهم والتقوا عظيم الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ نَاسٌ إِنَّ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 الله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر ولا يحزن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 يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداجوا إثنه ولهم, ولهم عذاب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 وَالْعُرْسُ الْمُنْكَرُونَ وَالْعَرْسُ الْمُنْكَرُونَ وَالْعَرْسُ الْمُنْكَرُونَ وَالْعَرْسُ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول دوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام الذين قالوا إن الله عند إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار جاءكم رسل قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فلئن كفبو كف قد رسل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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الهرور لتبلغن في أموالكم وَلَا ولتسمعن من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وَإِنْ تصبروا وتتقوا إن ذلك من عسى الأمور، وإذ أخذ, أخذ الله ميثاقاً الذين أوتوا الكتاب لطبين للناس، ولا تكتونه فنبدوه فنبدوه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 فَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّرَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا الظَّالِمُونَ إِلَّا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيًّا يُنَا دِيًّا لِلْإِيمَانِ أَمْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتِغْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَغْفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارُ رَبَّنَا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عائل من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من مَاتُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها من عند الله وما عند الله خير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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله